يا ربك لهو العزيز الرحيم كذب السمود المرتلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما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 فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المترفين الذين يفتدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المتحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنتم من الصادقين. قال هذين قد شلها شربوا ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء إن فيأخذكم فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فعطروها فأصبحوا ناجمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم